غير المضبوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالميه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه فيها سرر مرفوعه واكوانهم موضوعه ونمارق مصوفت وزرابي مبعثوثه افلا ي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 بصيّط إلا من تَوَلَّى وكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرُ إِنَّ إلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ in